فَلَن يَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ الْعِطْيَ وَأَصْحَابُ الأيكه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 اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ما الطير محشورة كل له أواب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 خصمان بوا بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق فحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سوا الصراط.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 أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ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 فطفق مسحاً بالسوق والأعناق قد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب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 وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآبٍ ذَكَرَ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُرْكِبَ بِرِجْلِي كَذَٰلِكَ مُتَسَدٍّ بَارِدٍ وَشَرَابٍ وَمَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَقُلْ بِيَدِكَ ٱلرِّزْقُ سَوْفَ يُؤْتِيكَ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ يُرِيدُ أَن يَجْعَلَ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 مذكر إسماعيل وليسعب ذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب مُتَّكِئِنَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٍ هَذَا مَا تُعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادِ هَذَا وَإِنَّ لِالطَّاغِينَ مَأْوَى جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُونَ شَكْلُهُ أَزْوَاجٌ هَٰذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ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 قال يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْهِ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين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 قال فبعزتك لا أُغب أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأم لأن جهنم منك و تبعك منهم أجمعين